وَاجِئْ تُمْكَانِ سَبْعَ إِنْ بِنَاءٍ فِي نِ إِنِّي عَجَذْتُ مَرْعَاتَك قل شيء وعلى صناع وجدت ها ذَا يَنَادُهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّ İzlə göz aunque Ilməyiz Şur descript philanthrop Iltal writers وهو ما تكون وما تعددون I hold ان كنو اصدقت ام لا يسجدون الله اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم سم سلقي إليه كتاب كريم صدق الله